أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببطاعة مزجأة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف Panie Komisarzu! Panie جاهلون قالوا Komisarzu! ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا الله لَقَدْ آثرك الله عَلَيْنَا لَقَدْ آثرك الله عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اليوم اغفروا الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واعتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوه يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما جاء البشير القاه على وجهه, ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا يا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ربي هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبا وقال دخلوا مصر إن شاء عليه على العرش وخرو هذا تأويل رؤياي وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها النبي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم, وجاء بكم من البدو من بعد ان نثغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطير لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماء فانِي مُسْلِمًا تُوَفّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وهم حَرَصْتَ حرست بمؤمنين وما تسألون عليه من أجر إنه وإلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها, يمرون عليها وهم عنها بالله إلا وهم مشركون أَفَأَمِنُوا أَن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو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 اننهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا نرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبره لأولي الالباب فَإِفْتَرَ وَلَكِنْ تَصْدِيقًا الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَتَفْصِيلَ كُلِّ وَهُدًى وَرَحْمَةً